Allahu Akbar سبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha Allah is the Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahil hamd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 الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله Allahu akbar. Wille Allah. Alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu. ورب لله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا we zijn er niet wa maar voor. We zijn الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ول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 وركبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله. Allah كبر لله الحمد الله اكبر الله أكبر, الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد الله أكبر, سبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله Samen akbar, u, mevrouw de Akbar, la. La. La. La. La. La. La. akbar. La. akbar. La. La. La. akbar, La. كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. commissie, akbar, gezegd akbar. akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Allahu Akbar Allahu Akbar wa lillahil hamd Allahu Akbar لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا محمد Waarmee we het begin van de dag en beginnend en beginnend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 Allah-u-akbar La ilahe illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lillahi lhamd Allahu Akbar Kabirah والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا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 وسبحان الله بقرته وأصيله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر وأكبر La ilahe illa Allah. Allah akbar. Allah akbar. O Allah, akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi lhamd Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا إله إلا الله الله أكبر Allah-u-akbar, wa lillahi l-hamd. Allah-u-akbar, akbar allah akbar Laa ilaaha illallah. Allah, akbar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 Allah akbar, wa lillahi lhamd Allah akeber kbira wa lhamdu kathira wa subhan Allah bukratan wa acihla وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دني المسجد الحرام وهو يصدح بتكبيرات العيد أكبر الله أكبر لا إله Allahu akbar. 50 procent Allahu Akbar jaar is het zo dat La ورب العالمين الحمد الله أكبر, الله, أكبر, الله اكبر لا اله الا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا we zijn er niet alleen maar voor inzichtelijk, maar Allahu akbar. Allah -ak Allahu akbar. Woll Allahi alhamd. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا Wa sallallahu ala s'ayidina muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tas lieman I'm not أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصل الله على سيدنا صحبه وسلم تسليما كثيرا نستمع إلى تكبيرات من المسجد الحرام الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر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 Allahu akbar, voorzitter, mevrouw de voorzitter van de وسبحان الله بكرة وأصيلا وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Mijn vader, mijn La mijn vader, Allah. vader, mijn vader, mijn vader, الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعصيلة we zijn er niet alleen voor. We zijn